فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرج آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأجينا وأهله إلا مرأت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 يا الله خير اما أم يشركون امن أم خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم يعدلون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 بل أكثرهم لا يعلمون، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أ مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بسرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَاهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وما يشعرون أيان يبعثون بل ابدارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنت وَإِنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ عُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غَائِبَةٍ في السماء وَالْأَرْضِ إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني اسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم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 Wauw, manachs, zo roemin, kulli, um, tina, fahu, jam, mim, mij, okazibu, ja,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 وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ من فِي السَّمَاوَاتِ ومن فِي الْأَرْضِ إِلَّا من شَاءَ الله وَكُلٌّ أَتَوهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِذَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صنع الله الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُمْ خَيْرٌ منها وَهُمْ من فَزَعٍ يومئذ آمِنُونَ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 وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنِ فمن اهتدى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فقل إِنَّمَا أَنَ من الْمُنْذِرِينَ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 Telkens, we hebben een Minnoum yuzabp h abn ahum, wa yesthpi nisa ahum. Innuh kaa n min al mufsidin. Wa nuri d an munn al fil ardh, wa nijal hum aimm. Sterker dan de jongeren, dan heb je het En dat is de in de En ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا in Fir'aun en Haman en zijn leger waren misleiders. En een vrouw van Fir'aun zei tegen hem: "Laat me واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا inkedet على قلبها لتكون la' المؤمنين وقالت u la' فبصرت la' عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أَدُلُّكُمْ على أَهْلِ بيت يدفلونه لكم وهم له ناصعون فرددناه إلى أُمِّهِ كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه who موسى فقضى عليه قال Puis من عمل الشيطان Leonard عدو مضل مبين قال τον اني ظلمت نفسي فاغفر لي in له 124. 115. 116. rahim 118. 119. 119. 111. 121. 121. 122. 132. 133. 143. 144. 155. 156. 157. 157. 159. قال له موسى انك لغوي مبين فلما ان اراد ان يبطشب الذي هو عدو لوما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس in de illa van de kerk van de kerk van de kerk van de kerk van de kerk van de Lekke minnen, nersurijn, sachorragen minnen, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ولما ورد ماء مدين وجد عليه أُمَّةً من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قَالَتَا لَا لا نسقي حتى يصبر الرعاء waarboven een sheikh, een groot, dus zeiden ze hem: "We hebben en hij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 إن خير من استأجرت القوي الامين قال اني أريد أن انكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا حو ديوان عليه والله على ما نقول وكيل فَلَمَّا قَضَى موسى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ من جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ كسوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لعلي آتِيكُم منها بِخَبَرٍ لَّعَلِّي آتِيكُم منها بِخَبَرٍ أَوْ جَزْوَةٍ van de Nadir, al lukt u te stollen. de فلما راها تهتز كانها زان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب inni, قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون واخي هارون ben bang dat hij قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر وما سمعنا بهذا في الأولين. وقال موسى ربي بمن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 فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لاظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون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 ولكنا انشانا Puruna فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في اهل مدينه تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إِذْ نَادَيْنَا دينا ولكن الرحمة من ربك ولكن الرحمة من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقول فيقول ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا لولا أُوتِيَ مثل ما أُوتِيَ موسى أَوَلَمْ يكفروا بما أُوتِيَ موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إِنَّ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 وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إنه الحق, من ربنا إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللع واعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم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 وَقَالُوا إِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِبَى إِلَيْهِ ثمرات كُلِّ شَيْءٍ رزقا من لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 مَا رَسُولًا يَتْلُو عليهم آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا فهو لاقيك من متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون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 ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهِ naar walli ta' fi walli ta' beta' rum, jom fadli, walla' alla' kum ta' schoon. Waja' umma' jom na' di' mfaja' شهيدا، فقلنا هاتوا, فقلنا هاتوا برهانكم، فعلموا أن الحق لله، وضل عنهم ما كانوا يفترون. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال لهم قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين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 فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله الرِّزْقَ الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا we zijn er niet. We zijn er niet. We zijn er niet. We zijn er في الحسنة فله خير منها، وما جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لрад. كإلى قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله الهًا آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ا Achsen en zij En zij En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 Wanneer de mensen zeggen: "We geloven in Allah, en als Allah onrecht doet, dan أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا ولنحمل خطاياكم.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 وإبراهيم إذ قال لقوم يعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوسانا وتخلقون إفكا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 ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يغذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون Waar bent u bij meezinnen in de aarde, en niet in de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 وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته نُبُوَّةً والكتاب وآتيناه أَجْرَهُ في الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَا تَأْتُونَ ما مَا بها بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ en لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ manier السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي vergeten dat we niet kunnen vergeten dat we niet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 قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الغابرين وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وضاق بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ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 والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين فكذبوه فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين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 إِنَّ الصَّلَاةَ تَنَاهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ